ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأترئن الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين, والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْقُونَةٍ فِيهَا فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا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 أو إخوانه، أو إخوانه، أو بني إخوانه، أو بني أخواته، أو نسائهن أو نسائه، أو ما ملكت أيمانه، أو التابعين.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 وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغنهم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ مِنَ النِّسَاءِ سَنُؤْوِيهِمْ مِن عَذَابٍ وَخِزْيٍ ۖ وَهُمْ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي اتاكم ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن تحصنا ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلو ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يقدم يقدم من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً وجد الله عنده فوفاه حساباً والله سريع الحساب أو كظلماً في بحر النجيم يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 والطير صافت كله قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لم تَرَ أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله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 ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمالهم لئن أمرتهم ليخرجوا النقل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول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 ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت مناتكم أو بيوت إخوالكم بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم.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 ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذون دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر وولا نفع ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا شرا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفخ نفتره واعنه عليه قوم آخرون فقد جاءوا فقد جاءوا ظلم وزرا وقال أسقفهم الأول نكتبها فهي ثملا عليه بكرته أصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم وقالوا فلهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أزل إليه لولا أزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظايين اتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا شبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا فالكذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم, ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد شذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فخنة تصفرون وكان ربك بصيرا.